إن ناشئة الليل هي أشد وطأ وأقوى مقيلا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 وَظَغْن وَْمُكَذبينَ أُلٍ النَّعمْمَةِ وَمَحِلهُ قَليلَ إِ لديَنَ أَن كَلَ وَجَحيمَا وَطعامًَا ذَاعُ الصَّةِ وَعذاابًا أليمَا يَوْمَا تَجُفُ الأغْضُ والالْجبال وَكَانةِ الجِبالُ كَثبًا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 قرَأُ ماَا تَسَّرَ منِنَ الْ القُرآن عَمَ أَ سَكونُ مِنْ كُ مَرضَآخرَونَ يَبّبونَ فِي الأغْض يَبتَغون يبَغُونَ بِنْ فَب لِلهِ وَآخرونَ يُقاتِونَ فيِي سَبيل الله